وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ, ويخافون حِسَابًا وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ أَجْرٍ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون, ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آباد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 والَّذينَ يَ قُبُونَ عَهدَ اللهَّهِ مِن بَعدِمِثَاقِهِ وَيَقطَعون وَيَقَطععونَ ماَا أَمَرَ اللهَّهُ بِه أَصَ وَيُفْسِدونَ فِي الأأَغضئُ لِنك أُلِكَ لَهُ الَّ عَننَةُ وَلَهُم سوء الدار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 قُل انَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القلوب.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 لهم عذاب في الحياة الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من